أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دومه ربان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير جورو مباركو بيروزا أو ذاتي كهموبون ورودزيهان بذستا أو ذاتي دا صلاة بصرها مشتق داهايا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور هر أوخوي مردنو جياني بديهناوا تاتاقيتان بكاتوا چيتان كردواي تساكترو پسنترا هر أويج ذاتي چي بالا دست بسر بباوران دا وله خوش بوب لإيمان داران الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فقور هروها أو ذات آسمان كان بحوتسين دروس کردوا لن يوبا ديهن راو كان أو خواي مهربان دا هزنا ريشيونا بديناكي أي إنسان هر تساو بجيرو سرنز بدا بزانا هز درزو كمو كريق بديدا كي؟ ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير پاشان هر سرنز بدو تساو بجيرو ورد براوا زار لدوائي زارو كل مدا سر ساو ملکز دبيت تساو دبنا اميدي دقريتاوا لكاتيك دا كتساو دمان دوو پچي كوتوا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عذاب السعير. السَّعِيرِ سوين بخوا، بيگو من ام آسمان دنیا من کردوا با تسرا خان با هوی استيرکانا و کبشوگار دا بدید کرنوا با استيران لە قیامتیشدا سزا و عشککەنجەی دۆزەخمان بۆ ئامادە کردوونولل الذي لە كفاڕبی ربیه معدابجهن نمەەوە بکسسل موسیف هەروها بۆ ئەوانش کە باوەڕان بە پەردەگاریان نیە، سزا و ئازاری دۆزەخ ئاماادەیە ئای کە چارە نووس و سەرنجامێکی زۆرنا سۆور و ناخۆشە. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كاتيك <تصفيق> فريد درينا ناوي دنگي چنا سازو لوريك لدو زخو دبستن لكاتيك دا قلب داداتو دكوليت تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم يأتيكم نذير لداخي اخوانا عسان خريكا قاتس قاتس بباتو لاك ببتوى هر زارك دستو تاخ مكفرد رتن ابي بصاواني دوزه لاند برسيد بشتر بونهات تالم سرن زام دارتان بكات قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. لا والله عم دابة ودلين. بوهات. بل عم <تكلمة> وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بهنايا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير او سائي تر بناتاري و خزالاتي و دان بغناهو تاواني خواني خواني دادنين زاباني شتزيکاني دوزخ لوو لا ترسن ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و أجر كبير براستي اواني کلپر وردگاريان دا ترسن لپنهاني دا با اواني لخوشبون و پاداشتی گوره آماده يا وأسرقوا قَوْلَكُمْ أوجهرو به إنه عليم بذات الصدور خلشينا سونيك بوتان سبنهني قصابكن يا بأشكره أو زات بهمو أو خترو خيالانيك دين بكروشيسينا كان دازانة وآجاي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مقرخوانا زاند چای دروستکردو چون دروستکرد ولکاتک دا او زاته ورتکارو بسوزو اگایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا من رزقه والیه النشور هر او زاته زویبو زلیل وملکت کردون هر تانبوی دل سری دروز دکن چون تانبویت بکاری دهنن بقرین بهمو گو شوکناری دا لو رزق روزیج بخون کپیش کشتانی دکاد دل نیاش بن کسرن زام گران وتن بولای آوزاتیا امیت مف السمائی اقسف بیکم الأرض فإذا هيتمر عایل آوزات ناتسند کلا سروی آسمان ویا کبناخی زویدا بتن بات خوار و آزاد بذی آوز زوی بیتلرزه أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ياخذ لوزات لو ذات نترسن كل سروا آسمان دايا هل كات بكات أو سادزانن هرشي من تون بوا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير سوين بخوا بګومان خلکانی تری پیش امان بر به پیغمبرانی ایمن نکړ اشکرات سبلا یکم بصره یانانو چون تامیم کردن اولا یرو ال الطیر فوقهم صا فت ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصیر آیا سرنزی او نداو وا پول پول دفرنو بالکانین لیک دنین او بالندان دزگه لخوای مهربان کس با آسمانو راجیریان ناکاد براستی او زاتا بهمو شدیک بینایو هیچی لیو نابی و ساو دیری همو دروس کروانی دکاد فروکو کشتی آسمانیو حتا دوائی هر او ذاته بهو کارکان لاسمان دها توچویان پی دکاتو رایان دگریت اما ان هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن خوي بسربازو برګري کر ل ايو دزانيتو و دن وينيت كدتوانيت بابي مهربان سرطان بخاتو پايا دارتند كات نخير كافران تنها لخلطاوي دانو هيتسي هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجو في عتو ونفور ياخد شيئا أويك رزقو روزيتان پيدا بخشد اگر خواليتان بغريتوا نخير بوتاقي كرنويةش بيبروايان هل قمرايو سرليشيواويو دورا دوره لبرنامه خوال فَمَنْ يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جاء يا اوكسي كدمو الروك حالو درواد ساكتر يا قد ازانيد كبسر شقاميش راستو روان درواد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیان بلي هر خواه اك ايو اي دروس کردوو دازگاي بینین و بیستنو تيگشنی پی بخشیون شكران بجيرو سفاس گزارن قل هو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون هروها پیان بلي هر اخوایا ای ویلا اي خاچی زوی پی گیان دو قرانه وکورنوشتان متى هذا الوعد ان کنتم صادقين بیبا وران دالین باش کی امبلین دیتدی دي زیندو اگر قل انما العلم عند الله انما أنا نذير مبين زانياري او كاتلاي اخوايا من تنها به دار كرويتشي اش كلام لما راوه زلفه سئت الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون كاتك بنيان او بلين اخوايا يا خيان سروت سروتساوي اواني كباور يا تالو ترشونا شيرين دكريد او سابي اندوثريد ام او بلينيا ددرا. قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هر وحا پيام بلي باشه اگر خواه أو كوتون لناو بريد يا بزاي پيامان دابتوا أوسا چه بباوران لسزاي پر اشي دوزق رزگار بكات اگر لسر ياخي بونيان بردوان بن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين هر وها بله امخواي مهربان من هيو باوري بتومان من پشتو پنامان من هر اوا زائت الروج يك ديد بوتان درد كويت چه لگم راي اشکرا دا جيري خواردوو قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بما ان بدني بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشندو مهربان نون سن پيتك لسرتاي هنده لسورة تکاني قرآن دهاتون جماريان صور دا پيتا نيوي کوي پيتا كاني زماني عربين بو سلمانتني عزازو مزني و گرينجي قرآن کلتوانا ييز کزدانيا بو پيتانا كتبه چي آوا بيوينة دابنيد برا دیکتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنوا با او مبسته، بیگو من چندهانی هینی تریشی تیدایا زانا کن لهنده دواون هنده شان و تویانا هر خوا خوی زانایا بنهینی او پی تانا سویند با پی نوسو اوی کده ای نوسن ام سویند خواردنش نشانه نرخی خویندنو زانستیا لای خوای گورا ما انت بنعمه ربك بمجنون اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم توبهوي نازو نعمتي پروردگار تو دوريد لشي تيوا وكون فامان دالين وان لك لا غير ممنون بغمان پادشت چينه براو بو تو وانك على خلق عظيم براستي تو لسر روش تو خوی چیز آجوانو پسندو بیاین او مزنید. فست بصر و یبصیرون بايکوم المفتون. سر نژام تو دبینی تو دزانی تو آواه نشد بین نو دزانن. شیتی بکام تان و یا. این هو اعلم بما ضل ع سبيله و هو اعلم بالمهتدین. برای استی پرو شل او اولايداوو قم رابوا شش ريبازي هدايتو ايماني گرتو تبرو راستا لقل خوادا فلا تقع المكذبين تو بقسي بقسي مك كبا وريانبتونيو برنامكي تو بدرو درودزانن ودو لو تدهنو فيدهنون اوانا آواتا خوازن كتو نرمي بنوينيد انزا اوانش نرمي بنوينن ولا تطع كل حلاف مهين بقصي همو أوانا مكا كزور كزورسوين دخونو زور شوكو ريسوان اما زم مشاء بنمين اوانيك بشوين عيبو عار دادا دوزماني دكانو فيتندجرنو حزيا حزيان من ناعل للخير الخير معتد اثين زور دجي خيرو تاكانو دس جاجيدة كانوا قناه أنزام دادنو بيلان دجيرن دا عتل بعد ذلك زنين لهمان كادا إسكتالو روجنا شيرينو ناكسبةوا باوكنا ديارن ان كان ذا مال وبنين هريكيان بودنا زيت كهندق مالو سامانو كريهيا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كاتيك ايتكان اي ميبسر دا دخوين دريتو ببا كان دلط اما داستان پيشوكان اما بسرهاتي ديرين سنسمه على الخرطوم اي مسر لوتي دا دكينو سري لوتي الرجدكين ان بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنه إذ اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون براستي اما او خل كمان تاكي كرداوا هروا كاواناني بحكى كمان تاكي كرداوا كاتيكسواين دين هور بجوما بياني ديتينين بياوي بلين بابشتي خوا هو يان بوم بستي هيتي فيو نهالن بوهاجاران طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون او سافر وردغارت بلاي چی داباران بسر باخه کده دا, دا اوان خوتبون فاصبحت قصرين یتر وق باخ چیلحات کهموی سنرا بیتو هیچی پیونه مابد بتنادو مصبحين او ساب یانی زو یکتریان اگادار کردو وتیان انغدو على حرثكم ان كنتم صارمين بعد تشين بو سرباخو كمان. اجر اگر بر برعار فانطلقوا وهم يتخافتون او سادر تشون بنهيني و بههواشي درو يدخلن هل يوم عليكم مسكين دهانود. نابد امرو هجاران پیمان بزانن وروب کن كمان كمان. وَقَدْ عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ بَيَانِ زوبوي درچون و اندزاني كتواني وانه هزاران بي بجبكن بَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ كاتقيشنا با خويرانه كو بينيان وتيان بي گومان ايماون بوينو ريمان هلا كردوا بل نحن محرومون دواي او نكردوا نخير بل اما ايما بجبروه قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لهم يان جيرتر وتي پي امنا وتن كحق واية خوابكنو سپاس گزاري بكن قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين أوساهمو وتيان پاة شيو بيه گردي بو پر مانا براستي ايما نحق فأقبل بعضهم على بعض يتلاوامون أوسارو يانكرد يكترو دستيان كردلوما كردنو سزنشكرني يكتريو قالوا يا ويلنا إننا كنا قاضين وطيان هاوار بو ايما براستي ايما بياو خرابو لسنور درسوبوين كي او رزيليا راستا عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راضبون أمي دوارين كبرور دكارمان لم بأخبىشترمان في البغشة إما بوين درس آموجاري من ورقد يتر إما براستي بهي واي رزعمنديخوا هولد ددينو بهي واي اوين أبين <تكلم فهمت> كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سيزال أمجيان آوائيو سيزال آزاري قيامتيج سخترا أجر خلشي بيان زانيايا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم براستي بأخواناس فارزقاران باخكاني بهشتي پر لنازو نعمد للاي پر وردقاريان آماديا اف نجعلو المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون اي الروايه بهذا شي مسلمانا وكتاوان بارو تا وانكار تانا بيت او تيتانا شلون حكموا بريارينا روايه هذاكن ام لكم كتاب فيه تدرسون اي كتابك اسماني تنبهات وتيدا بخينن ان ان لكم فيه لما تخيرون تا هاتي اوبتان بارزو خوتان هلي بجيرن ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون ين سويتان لسرمان كتار رجي قيمت هاتي تان بيت سلهم سل ايهم بذلك زعيم بسياديا لبكا بزانه كاميان زامني او كاريا أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أي أمان الشريك وهاو بشي أنهي لنبر يارده كون دبابي أنهينا اگر راز دكن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون رجع دهت فردل السر هموشت دريتو لا قدر دكبت خوانناسان آسان بانک دکرین با سجد بردن بلا هم ناتوانن خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اوانا او روجت شاویان شورو زلیلی و خجالتی با تواوی دا یان دا گرد سون که کاتی خوی بانگ دا کرين با نویش کردن بردن لکات اگ دا لو پر ریتن دروستی و سربستی دا بون هم گالتان پیدا هاد وزرمي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وازم لي بهينا بو اواني كبروابم گفتارنا هينن ايما اواني بو سرنزامي نا کاميان برا برا چشدكين بي اوي بخوايان بزاننو هستي پي بكن و املي ان كيدي من مولاتيان ددم بلام هر جيز لسزاي ايما رزگاريان نابيد د دسلات مانتوك مايا ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون اي ايا تو داوي كريان ليدكيت تاقر زارباري زورب نو نتوان لجيري درتن ام عندهم الغيب فهم يكتبون اي ايا اوانا غيب زانو لني هي كان تابو خویان شد یاداش بکنو د جیاتی اسلام بکن پس للیل حکم ولا تکون ک الحوت اذناد ولا تکون ک صاحب الحوت اذناد وهو مكذوم اي پیغمبر صلی الله عليه و سلم تو خو راګربه لبرانبر فرمانی پروردگار تا نه کید وکاولو خوونی نهنګ کبید کیونس پیغمبر سلامی خوای لیبید لكاتك دا كذلي بربو لخفته بجاري جيزوروا بارا يوا لا لا يوا لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اجر رحمه بخشدي پروردگاري فيا انكوتايا هروالو دشتدا بهنه استمايوا فجت باه ربه فجعله من الصالحين ولان قرر دغاري هلب جاردو خسيريزي تاكا نوى دواي نزاو بشي ماني و ان يكادو الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون و يقولون ان هو صلى الله عليه وسلم سلم برستي اوانيك بابا و ربون كاتيك جوان لقران دبيت نزيك باتاوي عن هل الديرن دلين أمبي غمر دستي لي وشين راوة. وما هو إلا ذكر للعالمين لكاتيك دا قرآن تنهاب دي تليات خسنوو بيدار خروي همو خلشي أمزيهانا أقر تي فكرين بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان الحاقتم يچ کله نا وكاني روجي قيامد اودا گينيت کلو روجدا خوي گور حقو راستي به توابي دتسپينيت انجا پرسيار دكاتو زياتر گرنجي او روجدا خاتبرساو تيبي او روجا وما ادراك ما الحق زاتو تزاني اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي ادمي ذات او روجتيو چونو ستنگانه يك كذبت ثمود وعاد بالقارعة ثمود قوم صالح عاد قوم هود أو رجعان بدروزاني فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية إنزا قلي ثمود من بدنگه چي جوري چي غوري توقينر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية قلي عاديش برشبه چي بهزي ويران کر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا أنهم أعجاز نخل خاوية حوت شو هش روش هلي كرد السريان بردوامو بهز بيني أگر ليبو اتايا أو خلقهمو لالو باليد كوتن هرو قد دار خرماي لريشه الكنجاو چون بآساني دكويتو شك بعد. فهل ترى لهم من باقية؟ زا آية كسيان ما بیتو کسیان غزگاری بو بیت وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطئ فرعون <سؤال> ووانای پیش اویشو دانشتوانی دهات جيرو جور بوکان بطاوانو خرابوهاتن فعصو رسول ربهم فأخذهم أخذ تروابيان هريا جيغلوانا سربيتسيو سركشيان نوان برامبر ببيغمبري بروردگاريان صلى الله عليه وسلم أو ساقرتني بغرتنيا جي سخت إنا لما طغل ما أحملناكم في الجارية براستي امكاتيك أو لسنور لكاتي لكاتي نوحدا ایوا من لکشتی ده حال گرت با پیرانی ایوا. لنجعلها لكم تذکرت و تعیاه دونو وعیا. تابی که این عادقاریو ایوا، ولجوي بگرد، آو جوي عنیه هشمندن. فاذا نفخ في الصور نفخ تو واحده. انذکارتک. يقدر فوكرا بسوردا وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة الزبيوتش وكان هالجيران يكرد دران بيقدر فيومئذ وقعت الواقع لو رجد ايتر قيامت برباد وانشقت السماء فهي يومئذ واهية آسمان همو اشقو پغد بيتو لیک دترازيتو شلو شال دبيت والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمالية فريشتكان لگوشو كناري زيهان نويدا آماده دبن تختی پر او روشا هشت حليده گريد، هشت ريشتا یا هشت استا بسر سريانه و يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافية لو روشا دا پیشان ددرین هیچ تیگلنی هنیا کانتا فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها أم قرأ كتابي؟ زاوي زا نامي كرد وكان يدراد السيراستي أو بد الخرشيشي بسنورة بها ولنا سياوان ها أو تنامي كرد إني ظلنت أني ملاق حسابية براسي من كاتي خوي سردم زانيو دل كبملي كبم لأبرسين ودقم فهو في عيشة راضية زاءو بختورة لجياني شي لشادو كامراني دا دجي كزور بي رازية في جنة عالية لبهشتي برزو بلندا لباقس كاني سرلود كي ولا لا بالي شاخ لناو کوش کو تلار کند. اطوف هدانیه. میوه زور بد رخت کنی و شربتو. لیکردن وی آس انو لدست الرز دایا. کل وشرب هریا بما ما اسلفتم فل أيام خالیه. این زعبیان دو ترد. بخانو بخانوا. ناش تام برد. به های دسپیش رابر دودا. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ بلهم اوه اي نام اي كردوکاني دا دريتا دستي چپي اوه داليد خوزگا نام اي كردوکانم پینا درایا وَلَمْ أَدِرِ مَا اوازين دونك ما يتوا ما اغنى عني ماليه او تأو مالو ساماني كبوم فريام نكود بل كو نماو تفروتو هلك عني سلطانيه او دا صلاتي كبوم لدستم دا نماو لدستم تو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه او سائتر فرمان دادرد ادهي ايو بيغرنو كو تو زنجير لدستقات ملي بالين لوودا برودو سخ بكنو بي بنو بي خننابي ثم في سلسله ذراعها 70 ذراعا فاسلكوا طاشان بزنيره شي حفتا بسنوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم سنك براستي أمكاتي خوي إيمان باوري بخواي غورنبو بتمايزين دوبونا ووليا پرسين ونبو ولا يحب على طعام المسكين هاني كسي نددى كخواه نو خوراك ببخشن بحجارو بينا وكان بلكو هرخمي خويبو فليس له اليوم هنا حمين كوات أمرو الرا هيز د الصويا تشينيا نبات هيتي ترنيا لا ياكله الا الخاطئون ككزنا اخوات زقلتاوان باران بل اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون بوش كناي بنو لقول رسول كريم براستي ام قرانا لزاري في صلى الله عليه وسلم فيتان رادى جانريد ياخذ لريه فرزتا ديشي فيتان دغات كات زبرائيلي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون كأم قرآن قرانا غفتاري او بزرگ کمتر باور دهینن. ولا بقول کاهن قلیل ما تذکروند. گفتاری فلسيو زيانش او بزرگ کمتر یادواری واردگرند. تزيل مر و بالعالم. بلکو ام قرآن للايان پروردگاري جهان کانه و رواني کراو نر دراو ولو تقول علينا بعض الاقاويل خو اجر محمد صلى الله عليه وسلم هندق سوى جفتار بدم اما و لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين اوا بهيزو د صلاتي خوما دمانقر لوودوا الرجي ضلي دبصرين و فما منكم من أحد عنه حاجزين؟ أو الساهيز كسيجنيا لئاو بر بستو كاد لئا ما. وَإِنَّهُ لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة لِلْمُتَقِينَّ اب القرآن يا دواري ويا خسن ويا بوبارز كار عنو خاناسان. وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين إما براصي تاج دزانين کل ایودا کسان کنو پیداده بن ام قرانه بدرود زانن و انه لحسره علی الکافرین بی گمان قران لروجی آه د بیت هوئ اهونا لو پشیمانی بیسنور بو باوران و انه لحق اليقین پراستی ام قرانه حق الراستقین یی چلنیه بخشه به داران بسبح باسم ربک العظیم كواتا أي فيغمبر صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار بردوام تصفیحات استائشي پر وردگاري مزنو قورد بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان سأل سائل بعذاب واقع داواكاريك بسيارك الدرباري سزايك للكافرين ليس له دافع زاو سزايا يخيهمو هموبي باران دغريتو هي ناتوانيت نطوانت بداتو ليان دور من الله ذي المعارج او سزاو توليا للايام خوي خاوانى يقلو قايا وزيبر زكان تعرج تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً فريشتا كانو زبرائيل برزدبنوه بولاي پر وردگار لروجه قده كما وكي پنزه هزار ساله بحساب آدمي زاد یا خود ما بز درجه قيامته كپنزه هزار سال دخايا نيد بنسبة خواننا سانوه تصبر صبر جميله خواتا خوګورو آرامګربه بشوي چې ځوان او څاګ لبرانبر هویا سینا دروستي خوانه ناسانه و انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا براستي او به باورانه قیامت بدور دبینن بدوري دزانن امش زور بنزي چې دزانن څوک خو خوې بدی هنریکاته يومه تكون السماءك المحل روش یک دېت أَسْمَانُ وَكَانَ زَيْشِيْ تَوَيْلِ يَدَدْ يَشْكَلُ قُنَاعَكَنِ هَالْوَشَانَ وَيَبُونَ وَرْدَ وَتَكُوُنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ شِيْءَ وَكَانِشْ وَكُوْهُ خُرِيْشِيْ كَلَوَةً فْشَوْلْ ذَبْنَ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا دوستي جاني بجاني ليجدي نا پرسنوا کز نا پر جیت سرکس بل کهرکس خمی خایتی يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه اوانا بيشاني يكتر دادرين تاوانبار وغنهكار آوات دخوازيت كا اگر بكرد بودر بازبوني خوي لسزاي او رجا همو كراكاني بكات قرباني خوي وصاحبته واخيه هاو براكي. وفصيلته التي تؤويه خزم عشيرتي كلا دنيا دا پنان دادا ومن في الْأَرْضِ جميعا ثُمَّ يُنْجِيهِ بحث سيدان اشتواني سرزاوشيه اگر بوي بكرت بي قرباني خوي باشان خوارز غاري بكات كلا إنها لضا نخير نخير او آواتانهي تسينايته دي براسي دوزخ آمادهيو بلس او داغل دلا نزاعة للشوات لكات دا دامالی نری پیستی سرود همو آن دام تدعو من آدبر و توال و جمع فاوع. دوزخ بانجي آوان دکات کل دنیا دا پشتیان لحق راستی هلا دکردو جویان پین مالو سامانيان کود دکردو دیان چار دو. جویان نداد دا به حلال و حرام. این الإنسان خلق هلو عا. براسی انسان با شبر زیوتان گتابید رو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا كاتجنا نخشي توشبه بزارو دنبها وارا كاته شخير بركتي توشبه دست دنوقينياتو قد غيتها كدكات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون تنها أو نوشكراننا بعد أوانيك لسن وجهكاني عن بردوا من. والذين في أموالهم حقهم معلوم. هروها أوانيك برش يجدياركرا ولا ساماني عن داهيا. بوه زيهاد وتيكوشان. للسائل والمحروم. بوه جاري دا وكارو بين وايد أوانكر. والذين يصدقون بيوم الدين. أوانيك بعواري راست ورواندهنن برجي پاداش. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أو كساني كدلالرزيان هي لتو ليتبر ورد غاريان ان عذاب ربهم غير براستي سزاي ورد غاريان كزلي امين نابير والذين هم لفروجهم حافظون اواني داويني خويان دباريزن دا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مغر لغل دا ياخد كني زكاكانيان كبهوي يباردوخي تايبته وهبو أوانا براسي لو مكراو نابن فمن ابتغى وراء ذلك فأولائك هم العادون سأوي بيزغلو حالتانا ريجيتر بغريد بوتيركرني آرزوكاني أولاً لسنو ارترازاو دزد يشكرن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هروها أولاً كأمانات دا نو بأيمان دا بنسر والذين هم بشهاداتهم قائمون اواني كهل دستن بوشايته كالالايانا والذين هم على صلاتهم يحافظون اواني كأمانات دا پارزنو يجاكانيان لكات خويدا انزاميدا اولئك في جنات مكرمون ااوانا لباخكاني بهجدا ريزلين داون فما للذين كفروا قبلك مهطعين اخو اواني بابروابون تسيانا كتو دركبتيد ببلادين بولاد عن اليمين وعن الشمال عزين بلاء الراس تو تبدا خويا نوندكن ولدور پول بول بدوري يكد كود بنوا ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ابوا حلوا هر يكام بتمى بخريتناو بهشتي پرلنازو نعمتوا كلا ان خلقناهم مما يعلمون نخير واني براستی خوشیان دزانن، لاتی درست مان کردون با آن دل خویان با ایبون. فلا اقسم ب رب المشارق والمعارب إن لقادرون. زاسویان به پروردگاری خور حالا تکان و خور آوا کن. براستي ايما هميشة بدا صلاة لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين لسر امانه لنا وبرينو كساني تساكتر بهينينا كاياوة ايما بو اوما بستا بيتوانانين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون زاوازيان لبهنا باها الرابطن لباباوريدا بهرګه مو قاتبکن هتا د ساري روجي خو ياندبن كه هر شي ان يوم يخرجون من الاجداد سراعا كانهم الى نصب يفضون او روجي بپلل گورکان ياندي ان دروا دليب ولاي بتو پرستراو كان يان رداكن خاشعه أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سایان شورو شرمزدار و خجالت زلیلی و سر شوری من دوی کردون. ز آما و رجع ک کاتی خوی بلینیان پیدا دراو. آوان بر واین پی نبود. بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خاي بخشند ومهربان إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم براسيئ من نوح من بولاي قومكي فرمان من بيداء كقومكات بيدار بكروى پیش آوی سزا چی با آش یه خیانت پی بگرد. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. آويش وتي؟ اي قوم هزو قلم من بيگمان دار كراوي چي آش كرام بوتان. آن يعبد الله وتقوا واطيعون. دعوتانلي دكم كهرخواب پرسنو لخش وقيني خوتان بپارزنو. برداری بن. يغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجل مسمام إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وكاته خوالة غناها كان تان خوش دبيتو دا تان هيله تو بو كاته چي دياري كراو به غمان كاته دياري خوا خواه وقت تيك پیش ديد بحيث شئوه يك دوا ناكبت اگر بتان قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا دواي صدها سال بانگواس نوح سلامي خواي لبس کالاي کردوتي پروردگارا من بشو روش بانجي قومو غلقم کرد بوا يك خواه و پارس کاري فلم دعائي إلا فرارا كيبانغوازا كيمن هيتي زياد نكردن تنها را کردن يعنى بيت. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم جعلوا اصابعهم في آذانهم وستغشو ثيابهم واسروا وستكبروا استكبارا براسي من همو جارك كبانغم دكردن تاليان خوش ببيت څانځه اندخسته جویس ککانیانو تا نبيستن زلکانیان بسره خو یانداده تا نمنبینن زور ګرن بون لسربې باوريو خویان بزل د لود برزبون ثم ان ندعتهم جهارا پښانمن به اشکرا بهنګم کړنو وتارم ثم إني أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارا إنزامن برونيو بيه پرده هموش تيكم بوا باس کردن هنده زاليش بنهيني قسم بوا بوا تاكا تاكا و خيزانا كان يان. فقلت استغفروا ربكم إنهو كان غفارا بر دواعن پیمده گوتن ايوه دواعي ليا خوشبون لپروردگارتان بکن سن که براستي أو ذاتيشي ليا خوشبوا يرس إلى السماء عليكم درارة باران تن بل يزمو خرنب ودبارين يد ويمددكم بأموالي وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لو سامان وتن في دبغشيد حوريل لقلب خو باخاد ربار وتسموجات تن بابديدهن يد ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا اوى تسيطان اوى قدري خواه نازانن بور رزي بوداناننو لينا ترسن پیشتر نبون هر خواه خواه بطن قناق دا اوى تپراندو دروستی کردن أَلَمْ تروا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا آية سلنستان نداوت سوان خواه حوتين آسمانی دروس کردوا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا منجی <متنقل> کردوا تهو روناجی تیندو خوريشي دا جیرسان والله انبتكم من الأرض نباتا هرخوى خوي اولى خاشي زبيبى ديه نعوى قيغى ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا قاشا دتان دتان خاطى ونعبي هر بيبد درتان ديه والله جعل لكم الأرض لساقا هر او خويا زبيب وراخصتون صون تان بیاد تو، بوتی تان بیاد، بدست آن و منها سبل فجاجا. تاب آرزی خوتن پیدا بگرند لریگ فرعون کند. قال نوح رب، اینهم عصون و التبع مالی زده مال و ولدها، خسرو. سرزم نوح سلامی خویله به نعمد بو بایوتی پروردگارا براسی اوان یا خیبون لیم شویانی او کسانک او تنکمال نوکان وان قازان دی پی نگایاندن زیان نبت و امکروا مکرن کبارا خوانان حسن پیلان گورو نخشی سامنا چاندارش وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودوا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر وتيان خالشينا نكنواز الأخوة كانتان بهينن نكنواز لودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن وقد أظل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا بيجمان أوان زور كسيان جمرأك هر ورد گاره، امستم کارانه تنها جم رای نبند، هیچ ستریان بازیاد مکه. میں خطاایاتیم اغرق فادخیل نر، فلم یجدو لهم بدون الله انصر. زال سرنسام گناه و توانیان نقم کران لزریان کد، ان ذخران ناو آگر و کسیشان بداد. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنزا ذا نوحتي فرورد قال هيتك سيغلبه بروايا لسر مهيلو تويا ببرا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا شنك اگر تو از یان لیبه هنید حسی بندکان تو یگوم رایده کنو کسیشان لی نابید ل نویتازه مگر خرافه کارو و تاوان بار نابید رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبرا پروردگارا لخوم دای کما با و کما خوش خوشبه کدین نمالم با ایمان و باور روا هروها لا ایماندارانی پیاو ایماندارانی آفرتیش خوش ببا ستمکارانیش تنها تیاتون نبه هیچی تر نکیت بشیان بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن دو مهربان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلي وحيو نيغان بيان جاوا كبراسي دستيق لپريان جيان جرتوا بوخوين نوي قرآن زاك توابوا وطويانا برعاستی ام خوان نوايش سرسره نرمان بيز. يهدي إلى رشد فا دا من به و لن نشرك لربنا أحدا. هدي ارداد بر ربازي جدي و تيجهيشن امشب ورمان پيکردو. هرچيز كزنا كين الشريك و با پروردگارمان. و انه تعالى جد ربنا متخذ صاحبته ولا ولدا. برعاستی پروردگاري پيابلنمان. مزنو جوريع بيجو او أوزاته نهاو سري بريار دعوة نناوش. وأنه كان يقول سفي هنا على الله شططة. براستي بدينو ياخي كمان وعتاب بليس اشتزورنا رواو نابزي بخواه البستوا دعوات همومان جمرابكاد. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَدِبًا ایمه گمان مانوابو که دستی آدمی زاد و پری هر جیز درو بناوی خواه و وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا براستی پیاوانیک لدستی آدمی زاد پنایند برد با پیاوانیک لدستی پری اکن پدیکان امیان بهل زانی کتی اوندای کرمان دویان کردن بخرافه توشتی به سروبر وانهم ظنوا کما ظنتم ان لن الله احد زابے گومان پدیکانش گومان یان و گومان ایو وابو کئی تر خوا هرجیز ہس پیغمبر چیت نان یرید وان انا لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ای مشبرا استیبرو اسمان کشاینو ہستو ہش من خسته کر سرنز مندا کپرا لپا سوانی بتواناو بیش شمار نیزہ چیش بہ حمول دادکشا دیار بو کرودا وی چی گور رویدابو و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد لهو شهاد روصدا احمد زاران لحند یک شوینی آسمان دا خو من حشار دادا با جوی گرتنود دنگو باز بیستن بلام استا اوی بیوید جوی بگرید یک سر چی با آماده و باید هاویش دیتو وَأَنَّا لَا نَدِرِي أَشَرٌ أُرِينَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا سبراستي <تصفيق> امنا زانين آية نخشيه چه شر ورانکاری چه شراوا با دانشتوانی پروردگار رينموني و هداية تيان بدات بو دينداري و سرفرازي واننا منا صالحون ومنا دون ذالك كنا قرائق قددا بيگو من اما كساني تاكو ديندار من تيدا هيا هروها كساني تريش کبو شوين اما زاران ريگو ريباز و برنامي همه جوار من گرتبوا بر بالام استا برنامي اسلام رونو ديارا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا امدل نيابوين كَ هر جيس لجرد صلاة خوادرناتين لزويدا هر وهاب حالات نو زينوش هر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 وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا وَرَشَدًا براسي <تصفيق> لناو امدا كساني مسلمان وخواناسا كساني بيدين وخواناناسو سر كشيش زا مسلمان دباد ديارة كر يبازي سرفرازي دوزي وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فكانوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَا بلا امخوان ناسو سر كشكان بسر يانا بل كود ابنسو تمانيد فريا إيمان دارا كان تواو دابد وأن لو على الطريقة لا أسخيناهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلقه عذابا صعدا زا اگر أو خلق الرئيقه إسلامتي و دينداري بقرنبر اما باراني پر بركتيا بسرداد بارينين تال وجدا تاقيان بكينوو بتواوي در كويت چه بند چیش به دنیا دخلتید، ز اوی لیاد و برنامه پروردگاری لابداد، دی خاطه ناو سزاو آزاره چی بردوام و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا دل نیابن کم از تایبتی خوای گورن دبیت هر اوی تیدا بپرستریتو ناوی کسی تر نکریت شریکو تای ناوی اوزاتا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا زكاة 6 بنده محمد صلى الله عليه وسلم بانقوازي بوشوين كوتني برنامي خواه دكر أو خلق بدستي ادمي زادو پريوا خريق بولناوي برن نوري خواه بكجين نوا قل إنما أدعو ربي ولا اشرك به احدا من هر بردوام دبمو، هر بانگواز دکم بولای پروردگارم، کسیش ناکم هاولو شريچی قل انی لا املك لكم ضروا ولا رشدا هر وحا پیان بله، من هیت جور زرور زیانه کم بدست نیا، هر وحا هدایتش بدست من نیا اگر خوتان بیر نکنو، قناعت بزور نیا والان لي يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا بل براسي من هرجيس هيكس كاسق لخواب نام نادد اگر خواب یبت تو شیزیان یکم بکات و هرجیس پناگه یکم دزنا کوید زگلای خوانبت إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بل كمتن ها قياندني بياما كانوا برنامي خوام لسرع زا اوي لخواو بيغنبركي صلى الله عليه وسلم يا أخي ببت او بادل نيابت كدوزخي بو آما دكراو بو همي شوهتا هتايي حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا <تصفيق> حتى كاتيك هرشاكان دبينا أو كاتي تردزانا چه بشتواني لاواز وشماري كما قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا <تصفيق> <تصفيق> هلوها بيان بل من نازانم آي أو هرشاني ليتان دكريد نزیک یا خود مواجهی درجی با دادنیت عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا اوزات زانای نهانی و شارع و کانه کسیجلا نهانی و شارع و کانی آگاه در نکات اِلَّا مَن رَتَّاَمَر وَسُلِّفَ إِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ بين خَلْفِهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَ مگر با پیغمبرک خواخوی راضی بید بوی هند نهانی بزانید او کاته فریشتدا کاته پاسوانی لا برو پشتو تا پریو شیطانکان نتوانن زفری پیبرن یعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا تا خواڅاک بزانید او آگادار بیت لوی بریکو پیچی پیام ورن موی پروردگار یان گیان دوا حسن دخوا بهمو او شتانش که کردی آنها و پی هستانو همودی اجلای آوازات برج مرآ مرکدا و. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابی خوای بخشندومه ربان. یا ای هم مزممل قم اللیل ایلا قلیلا. ای اوکسی خدا پوشی ای محمد صلی الله علیه و سلم شو هست. نواجبكا مجر كميه چينبه نصفه او انقص منه قليلا نيوي يان كم ترلى نيوي ليكم بكروا اوزد عليه ورد للقرآن ترديلا ياخد زياتري دوري قرآن بكروا بورديو لسرخوا الناس سنلقي عليك قولا ثقيلا سنكبراس براستي فرمودو گفتاري سنجين دادا بزيني نسرت كبهو يو إن ناشئة الليل هي أشد وطأ و أقوى مقيلة براستي خوبة غياندن لشودة قرستر لروي كردارو باشتر لروي گفتارو إن لك في النهار سبحا طويله. تو بوت هيل روش ده بانگواز بكيتو بگرهت وشي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتلا تو هميشة باناوي پر وردگار دوير بيت بدل صوزي وملكتسي وروي تيبك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخده وكيلا او زاتي كتوير روانا كردوا خاونو پر وردگار روش حلات آوايا ذګلاو هیڅ خوای چې ترنیه فرمانی بدسبید کوات هر او بکا بپشتي وانی خوتو داوا یار متی هر لو بکا لبرابر گفتارینه روایت خوانان آسانو هر دم خورا ګربو بشهواز چې ځوان بزیان بهاله ودونی والمکذبین اول ومهلهم قليلا واز لمنو لو خاون ناز و نعمتانی که آین ایمن بدرو دزانن تو کمیگ مولت یان بدا این لدینا امکالا وجحیما براستی ایمکو و زنزیرو دو زخمان آماده کردوا با اوزور تاوان بارانا و ذا غصت و عذابا الیما هروها خورا چه کلگرو جیرت سر رای سزای به ایش و آزار. يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا لروجه ده كذبيو وكان كان دين الارزة سر انزام چهو كان وردو خاش دبنو وكو تپول كي لميان ليديد إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا خبر راسي اما پیغمبر ايك من بو روانه كردون كبوته شايت بسرتانو هر وكوتشون بو لای فرعونش پیغەمبر یکمان روانه كرد فعص فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبلا زافرعون يا خيب لو پیغەمبره اي مجبته دي پيسامانو بلاي چي گورمان بسرهينا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اگر اول سر يا خيبون تان بردوامبن زتون خواته اند پاره زن لروج یک که من داخل پیدا کاتو سری سپید بید. كان آسمان فضو به کان وعده مفعوله. او راجه آسمان به همو استیروها سارکانی وا لتو پد بید بیگمان او بالین هر دیت دی. إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا براستي امصورتش ياتخروا و آموشگاريا با أوكسي داويت ريغبر و پروردگاري بغري تبر ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتابع عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون في الارض وآخرون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن ان الله غفور رحيم دراستي او پروردگارت چاګ دزانید کتون زکی دو بشیشو ياخدني ويان هل دستي تو شون ويج دکی هر وها هندګ لوانی کله غلطان شو روز دياري دکات خو زاني ويتي كه ايو هر جيز نه زانن دياري بكنو اماري بكن اگر او نه کړدايه لبر اوه توبه ل ورګرتن ذات سنتانتوانيو چون تن بول و لشون ویرجول کاتی تر دا قرآن بخوانو دوری بکن و، زنک آو خوايا مهربان و دزانت لواع نه کسانی تن لين خوش بکوي تو کسانی تريش ببن لذیدا بگرن، باشين بازرگاني و فضل خوا داو کسانی تر لداها تو دبزنگن بالا برني قسم کاني سرري ديني خاو با بدسيناني رزامandi او کوتها تنتان تن ر. اووند قرآن بخوینو نو جکانتان ژکان تان بچاچی انزام بدنو زکاتیش بوشي وي دیاری كراو بیدنو قرض بشوي چی جوان بخوا بدن اوي بو خوا ببخشريت خواي گور به قرض چي دادنيت كه به ذاتي خوې هر دس پيشكيري چی ساکب كن بو خوتان سبي دي نوا لای خوا دستان د کويته و به باشترو پاداشي گورتر دداوي دا دي دا خوشبون هر لخوا بكنو ضل او خوايا اللي يخوش بو بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان يا أيها المدثر أيوك سي خد بيت ساوتوا اي محمد صلى الله عليه وسلم قم فأنذر هستو خلشي بيدار بكروة راستي كان رون بكروة وربك فكبر فرور دقارد بقورنا وبا الله أكبر بعد دروش مد بيت مزني اوزات الرون بك روا وثيابك فطهر بوشاكد دلودروند رفتارد هرهمو خاوين بك خوتو شوين كوتواند وروجز فهجر بردوانبا لسرواسي هنان لقناه ولا تمنون تستكثر من نتيج مكة بسركز دا ساكو بخشينة كانت بزور مزانة لكاتي قدابة مايز ياتر بي ولربك فصبير هو البده لبرخات ریزی پرورد جارت خاگر و آرام گربا فاذا فا نقرف الناقو تاکات کفود کریت بسور داو دزجای تای بتیلی ددرد. فذالک یوم اذی یوم عسیر. او رج رج چی ظهر گر آنو سخته کبسر دانشتوانی زویدادد. علی الكافرين غير يسير لسر كافران هیچ آسانیه بلکو زار سغلتیان دکات. ذرني ومن خلقت وحيدا واسلمنو منو أوكس بهينا كبتن هاي دروستم کردوا هيتي هبو كواليدي كري مغيريا وجعلت له مالا ممدودا لوودا مال مالو ساماني زورو زبنن پيبخشي وبنين شهودا سندها كرو نوش كهميش آمادن لنزيچيدا ومهدت له تمهيدا لهمو كلو پلو ناز نعمتك بهر ورم کرد ثم يطمع أن أزيد لا إنه كان لآياتنا عنيدا لا فاش نخير نخير أو مايا. بويس يا تربكم نخر نخر براسي أو برا برفمانكاني إما هرسكشو كل رقو سر سخته. تأرِهقُه صعودا أو ساسزاي سختي في أتيجم. إنه فكر وقد براستي أو بيري كردو. حیا مکی هال سنگاد بلام بهلا فقتیل کیف قدر بکشیو سرو نگون بید شون هال سنگاد نیا چیکر قدر باعشان هرب کش بته تو با خوی هال سنگاد نیک کردی با قرآن توما نظر این زابیری لکر دو ورد با تو تماشای دورو بریکر و وغيشك بقولي بير بكاتوا رجدا جيرسا ثم أدبر وستكبر قاشان رويور جيراو خوي بزلزاني فقال إن هذا إلا سحر يؤثر به عقل يوتي ام قرآنه زجد زادون بيت كورد جيريت هيتي نيا إن هذا إلا قول البشر ام هر هيتي تر دا تأصليه سقر او باوجدان بسر يوناتشت د بهت بیگین من ناآدزخ. و نادرک ما ثق. زاتون آزانی دزختیه. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. ات اندام اگنه علی تو دستال نگرید. لواحة للبشر. بيستيان هل دقت سینه تو. رشيدكاتو دريد خال عليها تسعة عشر نوزدف رشتا سر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا دَاءَ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى کار گزارهانی دوزخمن لکسان ترځګل افریشته بدیه نه بیت او جمارهش من تنهاب او تحقيق نه ودياري بو اوانی کبه باور بون هر وهاب اوي اوانی کتابيان پېدراوه دلنيابن لراسي ام قرانه څوک له تورات او انجیل ده او با بو اوش ک ایمان داران زیاتر باور یان د مزراو بیت حق نیت توشي دود لري ابانه دولو دارونیان نخوشه لدور وکانو بیباوران هر بو خویان قصب کانو بلین نیازی خوات سیبم جماریه بو شیویا باس کیرا خوا هر چی بوید ګومرای دکات هر کس یی شی رین موی دکات کز جماری سربازانی پروردگار ابنا زانید زی گل ذاتی او آیه فرمودانه تنها پندو اموجگارین بو آدمی نخیر سوين بمانك أو خلقت ساك هستي پيناكن والليل اذ أدبر بشويش كاتي كتي پري زور بيان باور جان با قيامتنية والصبح إذا اسفر ببر بيان كاتي كخوي دنوينيد زور بيخل چي غافلة إنها لإحدى الكبر براستي سقر يچي أكا لشتسام ناكو گورة كان نذيرا للبشر بوترسان دني سرزم خلقانا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ساعتر أوهي ديويت بابرهو پيش بجيت پيش برشي بكات لتاك كاري دا يا خوي دواب خات لو بوار كل نفس بما كسبت رهينه سن كالا قيامة دا كسبارم تيدس پيش كري خويتي كردوكاني دينا ورهي إلا أصحاب اليمين ديجال دستي راستانو امان داراني كردوات ساك في جناتي يتساءلون لناو بهشتاكان دانو برسيار داكن لأكتري عن المجرمین ما سلككم في سقر لباري تاوان بارانهوا اواتسيبو ايوي رابيتي دوزا خرد قالو لم نك من المصلين باكساسي ودلين امال المشكران نبوين ولم نك نضعم المسكين خوراك من بهجاران ندا بخشي وكنا نخوض مع الخائضين يا ما لګل دمدرېجو به ابروکان د اقصی خوم اندکردو لبابتي اوان ماندګتو ما رخنې بهځې ماندګر لګلیان رودت شوين وكنا نكذب بيوم الدين يا ما بروا بروجي پاداش نه وو اتانا اليقين تامردن يخي پيګرتينو فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين كواتا اي تر تكاي تكاكاران سودياان پي ناگينت فما لهم عن التذكرة معرضين باشا او بوصي لعات خسنوا پشتالدکنو رو وردجيرن كأنهم حمر مستنفره دليه فروت من قسورا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بلكو هري جلاوان ديفيت لاسمانا واتسندها نامي كراوي بوبيت كلا بل نخير اوانا دانات بلكو كل نخير اوانا بسر يانا وانها تسيد سنك او قرآن آموش غارية ومن شاء ذكره زا اوي ديويت با يادي بكاتو شويني بكويت سنده تواني لبري بكات وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفرة زا او خلقا يادوري ورنا قريتو راسيانا نها مگر گرویستی خوای لسر باد که لجال ویستی انسان بخت ورکاند یک دکواد زهر آوزاتشش استی آواه که خالچ حسابی باف کنو لخشمی بترسنو هر آبیش لخوی گرتوا وا کلی خوشبو باد لایمان دارانی گن هبار کاتک ک توبدکن. بسم الله الرحمن الرحیم بنابی خوای بخشندو مهربان لا أقسم بيوم القيامه القيامة سوين بروشي قيامت ولا أقسم بالنفس اللوامة سوين بوجداني زيندو نفسي رخنا لخوة كلو ما خوي دكات أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه انسان إنسان وادزانت هرجيز اسكاكاني كونا كينوا لا قادرين على أن نسوي بنانا. باله، لو زيات رجداكينو، توانا من هيا، كنخشور ذكاني ذكاني بدي بهينين بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة. نخير، باجماني بل كو آدم زاد دعوات جناه تاوان بكاتا بيشي خوي، بدري جعيش يعني ياخذ دعوات. قیامت لبردمی دا برپا بید. این زباوری پی بهینید. بی باکانه دا پرسید. کوا؟ که روشی قیامت برپا دا بید؟ بخیالی خوی زار با دوری دا زانید. اذا البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر القمر که تک دید. ساو ابلغ دا بید. منجیش دا تاریک دا ای وشالدا وشید یا صیبونور تک د سیتو خور و مان کو دکریناو د درین به یکدا یقول الانسان یومئذین أین المفر اوروج انسان دلیت ای هاوار بوچو رابکم لچو و خوم رزگار بکم کل لا وزر الی ربک یومئذین المستقر نخیر یتردر بازبون نیا رزگار بون استم تو ايتر د بیت لای پروردګار ته آماده بیتو لوي اوقره بګرید بوله پر سینه وا يونبؤ انسان يومئذ بما قدم واخر لو رجدا ادمی ذات حوالی هم او کارو کردواني پید درید ک دست پیشکری کردوا یا خطبه خستوا يأخذ هوالي كردوي رابر دوي وآسوالي دوي خوي بيد دريد بل الإنسان على نفسي بصيره ولكن انسان خوي شايد بسر خويه وأن دامكان شايد بسر يوه ولو ألقو معاديره هر تسنده سندها پا كان بكاتو بيانو به نتو بيسود و بيكالك لا تحرك به لسانك لتعجل به بلما كوزمارد مجولينا ويقلب كي لوالد جرتني دا ان علينا جمعه وقرانه براسيل لسر امي كوكد نووخ وين نوي فاذا قرانه فاتبع قرانه زكات يك امادي خيانينه و توش وين مان بكوالاخ وين ثم ان علينا بيانه بشان براسي رونك نوشي لسر كلا بل تحبون العاجله وتدرون الاخره نخير وانيا زيندو كرنوا لي پرسينوا هر دبيت دياره ايوه هر ام دنيايتان خوش دبيت كه به پله به سردچيت قيامت و بهشت پرجويد دخنو وازي لي دهينن وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره بمرزك او رجاء رخصران يقشاو و ناسكو آسودن څنګه هريک با خوي تماشاې پر ورډګاری دکات له تماشا کړنی تیر نابید هر لو جشده رخصاران هي چیر رش دا جساو قرجو تالو دزن تر ان یفعل بها فاقره كارساتي اتش پشچنيان بسرداب هندريت كلا اذا بلغتي التراق وقيل من راق نخير او خلقها رواجيان ان برداوام نابت بالكوكات يجدد كروح يگ بيشان دغاتا گروي او ساده وتريد شيف رياض الراسيتي برن انه الفراق فلم لو كاتدا او كسي لسرمار اقداع دلنياك ايتر هيتشتك فرياي ناكاواتو كاتي مال آوائيا والتفت الساق بالساق ايتر قاتسو لولاق بيقداع داالين دا الى ربك يوم المساق او ساولو رجدا بولاي پر وردقار درابيز داكريتو دبريد. دا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نبرواي هناو ننو يج جي بشي بزواني خوين بلكو برواي نهناو بشتي تيتاكر ثم ذهب الى اهليه يتمطاشان حمود زر بلن زولار وخبادان ودقرايه وهناو كسوكاريو اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى زعم ذو زخ بوتوش ياو ترول بارترا باشان هر أوس زاي بوتوش ياو ترول بارترا أيحسب الإنسان أي يترك سدا أي آدم زاد واد زاند هر واعزي ليدهن ديد بخور رأي ليبرسني الم ألم يكن قفة منني يمنا باش آية ته خوی نطفه نبوه لما نيك درجندايا شواني خوي كمن دالدان دایکا ام كان علاقتن فخلق فسوى پاشان خو حل واسر یک بو گشی کردو روح دزگاكانی درو ناوی برکو پیچی پی بخشي بچعاله منه الزوجين الذكر والأنثه انزا هر لو منيا هر وجود نيرومي دروس كردو كتواوكاري يكترن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آي أو ذاتي أواب بكات ناتوانيد مردوكان زين كاتوان بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ براستي ماوية تشيزول لروشگار بسر آدمي زاد دهات كشتيه ونبو ناو ببرد خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاجن نبتليه أمشاجن فجعلناه سميعا بصيرا بيه اما إما إنسان من دروس کرد لسرمیکوتیشی بچوکو هلکهکهک لکاتک در دمانت تاکیب کنوا هربای دزگای بیستنو بینین من پی بخشی. اینا هدایناست بیل امما شاکر و امما کفورا. برای استی اما ریمومی من کرد باره گای راست با آزادی دتونید ببیته کسایتیشی ایماندار و پاس گذر. یان به باور خوان نهاس ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعير براستی باب زانيت كه امت سندها كوتو زنجيرو اگري هلجي ساومن اماده كردوا بو به باوران ان الاضرار يشربون من كاس كان نساجها كافر براكمان ساكانو پاكانش ل پردا خيچي پر شراب ده ده خونه وا كآبتكي لست ساوي كافورة ويا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لكان يكا بندكاني خوالي لهر لهارشوين يكدا بيانا هلي هل قولينو انه دكات يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا او باختورانا يشغل صفاتيان اويا وفا بنزر دكانو ياخذ بالين يچاندا وفادارنو انزامي ددنو بمیانها لروج كشري لدباريتو برشو بلاوه يعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيم واسيرا هرها نانو خوراك دبخشن اگر سي خوشويستي جبد لايان بهجارو هتي ودي لكان إنما نقعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دلين بيگو من ام خوراكتن هر لبرخواو سيناني دسيناني رزامندي او پیدا بخشين نا من لیتان دوید إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا هل <تصفيق> وها دلين أمكاربو يدكين سنكال روجه چي تالو قرجو رشو تاريك ده ترسين كا پروردگار من فوقاهم الله شر ذلك اليوم و لقاهم نظرت و سرورا زخوای گورش لشرو نخوشی و نهامت او روزا پارستنی و رویگش و شادومانی پی بخشین بما صبرو جنت و حریرا لپاداشتی خوگری و آرام گریان دا بهشت و آورشمی پی بخشین تكيئنا فيها على الأراكِ لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمHERياء أو بختورانا لسركسي وكان فرازا وكان شانياندا داوا نگر ماي خور بيزاري اند كات، نك زبا و سر ما سغلت يند كات. و دانيه تن عليهم ذلالها و ذليلت خطوطها تذليلا. سيريد رخت جوان كان، با سر شين خوش كاني اند، سری فروهي ناو، لي كرد نوي مي و ويقاف عليهم بآلية من فضه وأكواب كانت قواريرا هروها لسراحي ودول كيزي ودا شرابيان بود جرن كدكرية أوكوف وبرداخانة وكالشوشو كريستالي تايبة دروس كرون قوارير من فضه قدروها تقديرا همو دامو دزقاي خواردون وخواردنا وكان لشوشي زيوي دروس ويصفون فيها كأسا كان مزاجها زن جبيلا هروها شرابي تريان بيشكر ذكرت كأوتكيز زن زبيلا عينها فيها تسمى سل سبيلا كسرت عويا كل بس السبيل ناود ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا إن ذا نو زوانان هم شلاو رخوش زوانو باك بنائي عند دجرين قسي خوش سرودي بتم دلين كاتجدان بينيت وهذا زانيد مروارينو بوناودا ودا بلاو وإذا رأيت ثم عيت نعيم وملك كبيرا كاتشيش <تصفيق> بهر لااقداد ساود دجريد او ناز نعمتي نبراو باندازو د صاتشي جبد بينيد لباخته باخو كشكو تلارو ديمني جوانو فراواني بسنور عاليهم ثياب سندس الخضر و استبرق و حلو أساور من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا پوشاچي بختوران أو رشمي سوزي تنکا كبسر پوشاچي أو رشمي استور دالة بريان کردوا ببازنی زيوي رازين رونتوا انزال للايان پر وردگاريانوا شرابی پاکو بیا گرد و خوابینی آن پیش کش کر عوا. این هاذا کان لكم جزاء و کان ساعیکم و کان ساعیکم مشکوّا. پاشان، پرویدگاری آن پیان دفرمید. براسی امپاداشتا شایسته ای و یا. هولو کش و کارو کرده وی ای و شاینی سپاس و ریزا. بیگمان خوی جورا. بمسفاظ قزاري اوان ديتر بختوران دل خوش دكات. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. دل نياش با اي محمد صلى الله عليه سلم. هر ايمة قرآن من بوتو دابازان دوا بش بش تاخل چي پي بيدار بكي توا. فصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا. كواتا خورا قرب ببو فرمانی پر نکای ملکتو فرمان برداری تا وان باران او بی باوران بيدلوان و ذکر اسم ربک بكرة و اصیلا انجا بر یادی پروردگار بکو نابی پیروزی با وردی سر زهرت بیت لبر بیان دمو ایواران و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا لشوقارشده سجدی بوبو تسبیحات و ستایشی لهند چیشو دا زور إن هؤلاء يحبون العاجلة و وراءهم يوما ثقيلة براستي زوربي أو خلق سرگردان حزيان لجياني أم دنيا تمن كوتاية كبخيراي تيدا پر ريتو روجشي سخت و سنجين پر دخنو حسابي بناكن. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا بابيرناكنوا. خوهر إما درست ما أنكردون أن ده مكان لشيان من بيك و بسطوا. كاتيشش بمعنود. أما بكساني ترسز زوي آوا دا كينوا. إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. براستی ام سورتو سرزم آیت کانی قرآن آموش گاریا. جا او ای آرزوی بهشتی هیا او بولاي خوار ری گو ری باز دا گریت بر. وما تشاؤنا إلا أن يشاؤ الله إن الله كان عليمن حكيما إن الله كان عليمن حكيما دل نیاش بن اوه هستان پی نا کریتو هيت کاریکتان پی انزام نادریت. مگر خواویستی لسربیت بیگومان او خوایا زانا و دانایا د زانی چه شایسته هدایت داناش له هدا دانی بندت ساکا کاند یودخل من یشاء فی رحمته یودخل من اعد لهم عذابا الیما انزا او کس خوابی یود خوش حوال البداد دی خاتجیر سای رحمتي خويه وو بوستم كارانيش ززيد ايشي عاماده كردو بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندو مهربان والمرسلات عرفا سوين بو فريشتاني بكاري سا كو درستو فرمان برداري هل دستن يگ لدوای يگ بالعاصفات عصفا هروها اواني كه بغرزو گوليو خيراي فرمانكاني خوا بزيد هينن يا خود باو بايا ني هل دكن شارو دي هاتي خوانناسان كاول دكن وان ناشرات نشرا باو كهور بلاود دكن ويا خود هموشتيا چي کو بلاوا پيدكن باوانش كحقونا حق لك زياد دكن و باو فريشتانش کپیامی خواهد گیان بخالشیو، لخدمتی جبرائیل دا قرآنیان دگیان او آنذراً بو آوی بلقب خندست ایمانداران، نفعمانش بیاد هرب کنوا. اینما توعدون لواقع برستی، آمبلینو و دانی پیتند هر پیش دید. فاذاً نجومو طمسد. زکاتیک دید، استیلا کان رونا چن وإذا السماء خرجت أسماني شلد دبتو لك دترازيت وإذا الجبال نصفت كاتيك چهوكان حلدتا چنرينو لدي خويا نامنو وردو خاش دبن وإذا روسلو اقتت لأي يوم أجلت لأي يوم الفصل هروها كاتيك ديت پیغمبران سلامي خويا لسربت كاتو شويني دياري كراويان بودادن ديت روه بروي قومکانيان اخو دزانن خلچینا لی پرسینو با چه روش یک دو اخریوان بگو من با روشی دیا کردنو و چی روا و ما ادرا کما یوم الفصل زا تو توزانی روشی و چی سختو در جوارا ویلوین یوم ایدل للمکدیبین آهونالا لو روشه دا با کبر کبرواین با پیغمبرانو قيامتو لأبرسينا ونبو ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين باش أوه نابينن سوان پیشينان من لناو بردوا پاشان دوائي كانيش بشوينيان ياندا لناو دبين كذلك نفعل بالمجرمين هربوش بو شويةش داكين لغل تاوام باران دا. ويلو يومئذ للمكذبين هاوارو آهو الله لو روجدا بو أواني کبرواين با قيامته لأبرسينا ونبو ألم نخلقكم من ماء مهين أي أوبو سرنزنادن آي اوما لآي ويشي بي نرخ دروس نكردوا فجعلناه في قرار مكين إنزا لدي محكم قايم دا نطفما دانناوا إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون بو ما ويشي دياري كراو إن زائما دا صلاة دار بوين بسر آوان دا آي تس دا داري چي تساة چين ويلو يومئذ للمكذبين هاوارو آهنا الله لو رجدا بو آواني کبرواين با پیغمبرانو قيامتو لأبرسين ونبو ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا آیا ایما زوی من نکرد و به ها کاری کو کردنوا با زین دوان و مردوان و جعلنا فیها رواسی شام خوات و اسخیناکم و اسخیناکم ما انفراتا هرو زوی چوی لودکه بلند من دا مزراند و آوی سازگار پیشکش نکردون با خواردنوا ویلوی یوم ایدل للمکدبین هاوارو آهو نالا لو روجدا بو اواني کبرواين با پیغمبرانو قیامتو لی اپرسین ونبو انطلقو الى ما كنتم به تكذبون دي كواتا اي خوان ناسان هستنو راكن بو اوشويني برواتان پی نبو بدروتان دزاني انطلقو الى ضل دي ثلاث شعب راكن درسن بو او دوكلا سيبرغايا لا ضليل ولا يغني من اللهب ن سيبرا تالا سعيدا بحيانا و نلبليسي اجري دو زغدتان تان باريزيت انها ترمي بشرر كالقصر براستي او اجرا بليسيك فريدات okay. و كوشكو تلاريتشي غورا مزنا كانه جمالة صفر هروكو وشتري زردي ميلو رجدا نوينيب ويلو يومئذ للمكذبين هاوار آهنا الله لو روجدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لأبرسين ونبو هادا يوم لا ينطقون امرو ايتر او روجيا كقسيان نماو ورتيان لينياد ولا يؤذن لهم فيعتدرون مولاتيج نادرين پار كان اب كن ويلو يوم اذل للمكذبين هاوار واهنا لو رجدا بو اواني كبروان ببيغمبرانو قيامه ليبرسين ونبو هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين اما ايتر روشي ذاكر نويا ايومان لغل همونه وكاني بيشودا كوكر دوتا فان كان لكم كيد فكيدون ز اگر دتوانن نخشيك في عليك أن زعم بدن، دجيمن أن زعمي بدن. ويلو يومئذ للمكذبين. هوارو آهنا الله، لو رجدا بو أوانيك بر واين بتيقام برانو قيامته لابرسين ونبو. إن المتقين في ظلال وعيون. لولا شوا، برست دين دارو وان لجرسه برده لپال کان یاو تفگه کانده و فواكه مما یشتهون لهر زورمی ویگ که آرزوی بکن بایان آماده و پیش کشیانده کرد و شربو هلیئن بما کنتم تعملون پیانده و ترید بخونو بخونو نوشتان بید لپاداشتی او کارو کرده و چاکانه ده که انزام إنا كذلك نجزي المحسنين بيه قمان إما ويا پا داشتی تساك يومئذ للمكذبين هواروا آهنا الله لو روجدا بو آواني بروايا با پیغمبرانو قیامتو ونبو كلو وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ايوش اي ناسان لدنيا دا بخونو كَم يكرب ويرين براستي اي واتا بارو باروت وان كارن ويلو يوم اذل للمكذبين هاوار اهنا الله لو روجدا بو اواني كبروان ببيغمبرانو قيامه ليبرسينا ونبو واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خا اگر بيان بوترد كرنوش برنو ملكتو فرمان برداري خوابن اوانه كرنوش نابنو نابن وَيْلٌ يومئذ للمكذبين هاوار آهو نالا لو روجدا بو اوانيك برواين با پیغمبرانو قيامتو لأبرسين ونبو فبأي حديث بعده يؤمنون باشا او دل رقانا اگر قرآن باورناكن باتس قفتاري چي ايمان دهينن